الماضية كنا نمقفنا عند القرودي عند حصيدته الذي ضربها وضربها وانا ذكرت المرة الماضية ان البرودي اتذكر اي شيء مهم الاشياء اول شيء شارس سجون قديماً كان يكتب شعر سجون، ولكن سجون عند الأعداء. يعني أبي فراس الحمداني له ديوان كامل من الشعر اسمه الروميا. قال وهو مزور في سجن قومي. لكن هذه لما إني إن إنسان يرجع لبلده. هذا كان جديد بالنسبة بالنسبة للشعر. وبعد ذلك عندما نفية أصبح لدينا شعر آخر هو شعر الغربة النفي شعر المنفى هو اللي زلتك هو أيضاً. العصر الحديث لأن القديم كان يوجد أيضاً ولكن في فرق بين أن الشعر مثلا يوجد مرة أخرى من الشعر وينتهى وإن يكون طيار رجل هذا هو الذي عمل طيار شاعر المنفى وطيار شاعر السموات وهذه القصيدة التي لدينا ستلاحظ فيها شيء عن الآن في صباح مئتين واثنين ستلاحظ شيء القصيدة في منتهى الصراحة وفي منتهى السوء. كأنك بتطلع شعر من عصر العباسي عندها عظامات شعرها مثلها تنبي البحثولي هو يقول شفني واتدي وقبلاني الصمد هو الآن في السجن يعني وكان في سجن تحت الأرض زنزانة نعم الزنزانة الزنزانة بتكون أعلى الأرض لكن تحت الأرض الله يسمى <مولتك> <قبل>. لا تعرفه هذه <تحطي> الزنزانة بتكون أعلى على وجه الأرض نكون لها قط ولكن لما بيزج تحت الأرض هذا الحجر لا أنا سأعلمه تذكر الكلام السابق هذا فقط للتفكير نحن في الأسبوع الماضي وقمنا محمود سامي البرودي كان كنا في صفحة 185 نعم. والآن يعني اي قصيدة اللي في هي مقصودة؟ محمود سامي البرودي بصرح كثمتين ومعينة. يعني هذه في جزء نسري. نعم. ستجد البرودي في حكاية وقصة حياة. لما نصل الى ابن ماجد. نعم. بندخل في الشعر. يعني نحن شيء جزء نسري اولوا البرودي واخروا العصر الحديث. نظر قبان. نعم. هذا النسري طويل. لذلك البرودي سيأتي صفر مائة وبعد الجزء النصري سنبدأ بالشاعر فستجد البرودي مائة ولكن القصيدة في إذن هذا القصيدة اللي هاد تلك ما يعني. سأحفظ منها نموذج فيتو عنصر. هذه ليست قصيدة. القصيدة حوالي 300 بيت هذا الجزء فقط. تحفظه كنموذج للمعارضة الشعري يعني نحن قلنا ان الشعر البروجي مر مرحل مرحلتين مرحلة التقليد ومرحلة المعارضة الشعري نعم تقليد بيخلت الشعراء القدماء كما قال الشعر القديم ركب الناقة هو يركب بين الناقة مع انه في العصر الحديث بياتك الطائرة لا لما جينا للتقليد هذا نوع من التحدي للشعراء يعني أنت تمسم قصيدة بشاعر قديم وبتتحدى تأتي بقصيدة مصير هو في هذه الأميات التي رأيتها أنت الآن بيتحدى مين؟ بصير بصير, بصير. أمياتي رأيضا مين؟ بوردا بوردا بوردا ميستا بوردا كبير؟ وبعد مرحلة التقليد ومرحلة المعارضة بدأ يستقل ويكون شاعر لما تذهب دخل أزمة كبيرة ودخل تجربة كبيرة مبدأ يستقل وأصبح المرحلة الإبتاعية لديه نعم وهذه القصيدة من مرحلة السيش هل نمس رجاءة؟ يومين؟ هل ده يصير أخر قبل النبت؟ <تصفيق> لا أجمع اجتمع نحن يبقى لدينا قبل الأجهزات المسيحية ثلاثة سبيع وبعد الأجهزة المسيحية أنا يعني لا وريدة ماتي بشيء في الأجهزة بتنتهي متى يوم سبعة يوم ثلاثة عشر م. أنا لقى وريدة ماتى في هذه يعني حتى ثلاثة سبيع وننتهي حتى أخلص منكم يعني في تتخرج لذلك ثلاثة أسابيع أنا أريد أن أدارس أبو القاسم الشابي وأريد أن أدارس ألاحظوا أنا أريد أن أدارس جبران خليل جبران ولي بماضي فلسفت الحياة أريد في هناك مرة واحدة ومرة سني أودرس لعبد القاسم الشادي ابنهم وأودرس لعمر أبي ريشة النسر وفي المرة الأخيرة أريد أن أدرس عبد الله البارد الباردوني وأريد أن أدرس مزار قبراني فهذه الآن أريد أن أقرأ قصيدة البارودي هي سهلة لا تحتاج شرح مم. وادخل في احمد شوقي ما شاء الله ندرس ثانية احمد شوقي اللي بيعارض فيها ثانية البنطر ويكون هذا اليوم والمرة القديمة وبعدها ندرس بهذا الشتور وفي كل مرة سندرس الجزء النسري وبعد الناموزين جميل؟ مم. هل بعضكم مخططاً يعطرني حتى لا لانتهي؟ لان انا ذكرت لكم عندما ننتهي سيكون سأ... آ... لنهاية المناة. يا في ثلاثة سبيل. لو شعرت ببعضكم بحطاني. <تصفيق> سأتي بعد الاجازة. <تصفيق> جميل. شفني واجدي وابلاني الصهر. وتغشتني سمادير قدر. فسواد الليل ما إن ينقضي وبياض الصبح ما إن ينتظر لا أنيس يسمع الشكوى ولا خبر يأتي ولا طيف يمر بل محيطان وباب موصدم كلما حركه استجابة صر يتمشدونه حتى إذا لحقته نبأ من استقر كلما درت لأخذ حاجة قالت الظلمة مهلاً لا تضر أتقر الشيء أبغيه فلا أجد الشيء ولا نفسي تقر ظلمة ما إن بها من كوكب غي أنفاس تراناً الشر فاصبري يا نفس حتى تذفري إن حسن الصبر مفتاح الظفر هي أنفاس تقضى والفترة حيثما كان أسير من القدر تقضى بفتح الناس هذا ما يسمى السهل الممتنى يعني أنت تقرأ القصيدة تجدها السهل جدا وتظن أن يمكن أن تأتي بمثلها ولكن عندما تحاول يمتنع عليك الأرض يعني الموضوع يحتاج خبرة طويلة حتى تكتب شيء جميل بهذه السمودة لأن الرجل في السل ويعبر عن موقفه داخل السل ولاحظ في أول بيت عندما يقول وهي فكرة واحدة معاناة في السجر. في البيت الأول يقول شفني وين تعرفوا نحن لدينا معين من الورق في ورق شفاف رقيق ورق سميك فشفني يعني رققني شفاني وجدي يعني أضمارني وأضعفني وجدي يعني الحزن ما يجد الإنسان من الحزن شفاني وجدي وأبلاني الصهر لا يصدعني ينام بسبب المأساة التي... التي يعيشها وتغشتني سمادير القدر أظن هذا أصعب كلمة في القصيرة بلعنة الكذر يعني الكآبة والحزن والغم <تصفيق> هذه الكآبة والحزن والغم لها سمادير وكلمة سمادير تعرفوا أنظروا إلى أية مرة لما أنت تكون تشعر بدوكة أو أنت جعل ولا تستطيع أن تأكل في رمضان خبل الإحطار بترى أمامك خلواتها كذا يعني تمر أمامك مثل ممكن يكون دوائر او اي شيء وهتا مقشى عليك ولا تقول وامام هذا ما يسمى السمادية. من شدة الخزن والقلم يرى امامه نسبة هزي السمادية. نعم. من شدة الخزن. لكن يكون من شدة الخزن لا يأكل على علمه لذلك ضمر جسده من شدة الحزن ولذلك يرى أنه عزيز تهلي فانت فأنت تعال عند كلمة سمادير وقته بنيابي أنا كتبت نقلت من القمص هنا صور وهمية يراها الإنسان لحظة التوهان مكتوب هنا بالضبط في القاموس هكذا ما يطرأ للمناظر كأنه ذباب طائر، يعني كانت بترى أشياء، حلمك كذا. هل مرة حدكم ب؟ ممكن, ممكن النساء وقت الحمل في نهاية الحمل في يحدث لا، لكن الرجال أحيانًا ما يكون يعني. معك فقط إن قلة النوم ساعة تحت. ممكن أو قلة النوم. قلة النوم لما يومين وراء بعض من الدنيا. فسواد الليل ماء ينقضي هو الرجل في, الـ في, الـ في السجن والسجن تحت الأرض وكله زرافة يا. فسواد الليل ماء ينقضي لا ينقضي وبيض الصبح ماء ينتظر لا ينتظر لا يأتي يا. لأنيس فهو في سجن رجل في وحرب استعمار فخطيب فوضعينه في مكان تحت الأرض ولا يزور واحد ممنوع عنده الزيارة لذلك يقول لا أنيس يسمع الشكوى ولا خبر يأتي ولا طيف يمر لا بيأتي له أخبار مع زور عزلة تمنى حتى الطيف ممنوع يمر الخيال يمر أمامه بين حيطان بين حيطان وباب مُوْصَدٍ كلما حركه السَّجَّانُ صر صَرٍ من الصغير، الحديث صوت الحديث عندما يتحرك يتمشى دونه، يعني لحظة هو تحت الأرض وفي سيجنو موسلم وراء الحديد ومع ذلك السجّان يتمشى أمامه رائح جاي، رائح جاي يتمشى أماء يتمشى دونه حتى إذا لحقته مني نبقى تنستقر ونبقى كما شرحت في الهامش الصوت المبهب يعني السجنب بيظل يمر هكذا إذا سمع السجين ياخذ يا أي نبقى صوت مبهم يعني ليس كلام الكلام واضح الأصوات غير الكلام بيكون أصوات مبهامة <تصفيق> أي صوت من هذه؟ من هذه الأصوات؟ كلما ضرت لأقضي حاجة، قالت الظلمة مهلًا لا تضر. يقضي حاجة عن يبحث عن غرض، يعني ليس يتبول يعني يقضي حاجة يبحث عن غرض عن أي شيء. ولأنه ظلام، كلما يحاول أن يدور الظلمة هو شخص الظلمة. الظلمة تقول مهلًا لا تضر، ستخضط في الحق <تقرش> يا ولاحظ البيت القادم بقى البيت القادم ترتيب على هذا البيت فماذا يحدث؟ كيف يتحرك ذكر الزنزانة؟ أتقر الشيء أبغيه والتقر هو ما يفعله الأعمل أنه هو يتحسس يد التحسس بالياد بكده هو التقر ليه؟ يقرح من خلال اليد ويتبين أتقر الشيء أبغيه فلا أجب الشيء ولا نفسي تقر وتقر هنا يعني تهدى ظلمة ظلام دامس مائم بها من كوكب يعني ليست الظلمة العادية التي تظهر فيها الكواكب يعني زلمة مصطنعة غير أنفاس طرامة بالشر، غير أنفاسه اللي عندما يتنفس كأنه يتنفس الشر من الحقد والغايذ والذي الذي يرى كأن أنفاسه حرة كأنها نار. ممكن يكون لمن المكال لا يهوى، ممكن يكون بسبب مشاكل مرض، ممكن أي شيء من هذا إلى من هذا القبيل. ثم يأتي للخاتمة يصبر نفسه أنا ما يقول فاصبري يا نفسه حتى تضفري إن حسن الصبر مفتاح الضفر هي أنفاس تقدى والفتى حيثما كان أسير بالقدر الإنسان أسير بالقدر سواء بحر أو مزور أو ما طبيب أو سجين قرر سيأتي سيأتي لا يوجد أي صورة لا أيه. لا هي غرض واحد الغرض كله بيصف حاله داخل سي. هذا السجن ويصف نوعية السجن وانت تستطيع من السجن أن تتبين نوعية هذا السجن هذا السجن <تصفيق> واضح؟ جميل هو المروضي مع أن أعود إلى صفحة 186 واضحة 185 <تصفيق> عند أحمد شوقي مدرسة المحافظين لاحظوا البارودي مدرسة التجديد يعني انظروا ليهم مدرسة يعني كان شيء قديم وهو جدد, جدد. مدرسة أحمد شوقي محافظين يعني تحافظ على أن يوصل البارودي البرودي وتحافظ على قواعد الشعر يعني القصيدة العرمدية التي تصير على البحور الشعرية المعتابة والقوائفين لأن بعد كده ستظهر مدارس ستكسر هذا التقليد هو يحافظ على التقليد العربي القديم وكذلك ما يسمى شعر التفعيلة والشعر الحر سيكسر هذه, هذه القواعد، فمحافظ هنا لا يعني موقف أخلاقي أصلاحيان تقول لك ايه لا يسمى محافظ يعني او حزب محافظ يعني حزب تقليدي متمسك به هو ليس موقف اخلاقي ولكن موقف فني يحافظ على شكل القصيدة العربية القديمة تمام؟ لاني احمد شوقي من اقصر الناس اللي تغزلت وقالت غزل جميل ومازال حتى ياسير حتى الناس والناس تتكلم بيه حتى الان فانت لما تقرأ هذا الغزل تقول هل هذا كان متحفظ؟ هل هذا كان شاعر محفوظ؟ لا هو محفوظ صنف معنى فني وليس معنى أخلاق. لاني أنت ستلاحظ هنا عندما تقرب الصفحة ستجد من أحد أشعار الشهير المازلت موجودة خدعوها بقوله محسناء والغواني يغرهن الثناء هذا قصيد غزش شهير جدا. ممكن تعودوا هذا أول مطلعه هذا ممكن تعودوا تقرأوها ستعجبكم. جميل أحمد شوقي الجميل فيه بدء مما انتهى إليه البابوني يعني هو في بداية حياته لم يقلد أحد ولكن كان يعارض ويعارض هنا بهدف التفوق يأتي على أبرز القصائد العربية ويقول قصيدة والشيء الغريب إنه هو من أبرز الناس المعارضين يعني المعارضة الشعرية لديه ممتازة يعني مثلا لما كتب بوردة نهج البردة وهذه شهيرة لمن المقلسون التفنين قصيدة شهيرة جدا يعني لما كتب في الغزة العرض في الغزة ستجد هنا على سبيل المساك في صفحة 188 الحصر القاهرواني وهذا أحد شعراء التونسيين العظماء يعني كان بيكتب وشحات وكتب موشح شهير جدا اللي هو يا ليل السقو متى أقيام الساعة موعدا أحمد شاطل عارضه وكتب مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده يعني أنت عندنا على سبيل المثال لما أقول لك اكتب نبزة مختصرة عن دور أحمد شاطل في الشعر تقول <تصفيق> هو ينتمي لمدرسة المحافظين الذي حافظ على التقليد الذي يجدده الباهودي وأنه بدأ حياته به بالمعارضات الشعرية فنجد يعارض الحصر القيرواني وتاتي بهذا النموذج على سبيل المثال شكرا لاحظ مثلا في صفحة 187 عند مدرسة المحافظين أرجو تضع خط تحت هذه الجملة إذا كان الضارودي قد أعاد للشعر العربي ديباجته شكله وعيدته فإن أحمد شوقي في حدود نزعات التقريدية قد مضى بما خلفه الضارودي أشواطا بعيدا هذا مقدمة جميلة عندما تتكلم عن عنه على الإسليم جميل؟ مم. وأحمد الشوطي هذا كان بيعرف التركية ويعرف فلسطية لذلك طالب أثار تركية وفلسطية على شعبه يعني رجل محاصر وهذا المميزه عن البروبي البروبي كان يعرف التركية ولكن في ذلك أحمد شوقي كتب مسرح شعري مسرحيات منيو الليلة مسرحيات منيو باترة مسرح مسرحات كثيرة في هذا اللي هي في هذا ال في الشكل ومسرحيات منيو الليلة جميلة جداً فيها قصائد طفوق ما كتبه مجنون الليلة، جا؟ يعني قصيدة جبل التوبات أجمل مما قاله مجنون الليلة في رأيي الخاص. لكن هنا عند أحمد شوقي الآن صباح 188 آخر سطرية وأقول لكم شيء وقد أعذر من أنظر لاحظوا الجملة وكذلك أولع عشوقي بالتاريخ ودراسته. هل ويأتوا هذا؟ نعم السؤال يكون هكذا أولع عشوقي بالتاريخ ودراسته وابح ذلك مع التمثيل. جميل؟ نعم طبعاً من الأشياء التي تفوق فيها شوقي بالأشعار اللي كتبها في مليكة رسول عدس السلام لاني هو كتب خمس قصائد خالدة هذا ستجد في صفحة 189 نهج البردة والهمزية مثلاً في الهمزية التي أولها ولد الهدى فالكائنات رياه وفم الزمان تبسهم وسناء يمين؟ مم. يبقى هو في التاريخ عمل حكيم كتب في المديح النبوي وهذا نموذج وكتب في تاريخ العرب خاصة تاريخ الأندalus هو كان متأسسا جدا بالتاريخ هاي بالتاريخ الأندalus لسبب تعرفوا إني أحمد شاوي كان يعني بيعمل في القصر الملكي يعني في قصر الخديمة وكان مسؤول عن الترجمة لأنه هو بيعرف الخلسية وبيعرف التركية فكان مسؤول الترجمة وبيقول شهاية مديح في الخديوي في سنة 1914 كان مع الخديوي بيزور تركيا فقامت الحرب العالمية الأولى قامت الحرب العالمية الأولى والإنجليس منعوا عودة من الخديوي إلى مصر فعاد شوق بمفرده، فالإنجليس قرروا نافيه منع دخوله دخول مصر. مصر وقالوا له اختار متى شاء اي مكان تذهب لأي دين نافي يا راجل ديبروماسي ما, ما يريدون نافي ولكن نافي يا. فاختار ان يذهب الى الاندلس اختار ان يذهب الى, إلى الاندلس فظلنا في الاندلس من سنة 1900 ما... طول الحرب العالمية <تصفيق> يعني حد سنة 19 بعد أن توقفت الحرب ظل في الأندلس حول خمس سنوات يسير بين ربوع الأندلس, الأندلس كان الأسبانيا في ذلك الوقت على الحياد ولم تشترك في الحرب فظل هو طوال الوقت في الأندلس لأن السفر من نوع البحر الأبيض المتوسط فوجد نفسه في موقف يشبه موقف البختوري عارفوا لما درستنا السنة الباطري العام الماضي الباطري قرأ عملية اختيال الخليف فاختفى وبعد ذلك ذهب إلى المدائن فرأى آثار الفرس القديمة فاعتبر بها وتحدث عن زوال ال وزوال ال تغير ومن الدنيا متغيرة وكل تعني كلها تتذكرون قصدها بلاتنا الآن أحمد شوقي يعني, يعني تقريبا الخلي وفتيل لأنه نزعت منه الخدوية وعين مكانه واحد آخر وهو نفيا فلما ذهب للأندرس ورأى أثار العرب ورأى أثار المسلمين والباقية والحمراء ومسجد قرطوبة فكان في موقف يشبه موقف فقرر يعارض سنية البكتوري قرر يدت القصيدة تعارض فيها مثل سنية البكتوري لذلك سنية أحمد شوقي مثل سنية البكتوري لذلك في الامتحانات دائما يطلب المقارن طبعا هنا لا يكون طولة لا قصيدة إن درستها العام الماضي الماضي ولكن نحن سندرس القصيدة الجزء الخاص من وحب الوطن لان هي القصيدة بها اشهر بيت عربي شائري يعني بيت شائري عربي عن حب الانطار يعني انا لما تذكر القصيدة لا اسكر ايه لازم وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه بالخلد نفسه عارف وزن الخطبة يسقونه في الخطبة هو ورد في هذه القصيدة ولكن لأنه الرأي يعني مشغول بالتاريخ العربي أو التاريخ الإسلامي وي يعني يشعر بأسر على زوال ملك المسلمين في الأندلس فكتب هذه القصيدة عن عن هذا الموضوع يبدأ كما فعل البرتولي بالضبط البرتولي تكلم على نفسه ثم انتقل لوصف الديوان <تصفيق> قال لك نفسه نفسي عم ما يدلس نعم عطا عطا عطا <تصفيق> جدا كوي ويتك حدث عن, عن نفسه وموقفه وحزنه الشخصي ثم يجعل حزنه الشخصي عام ويكون هذه طبيعة الحياة الحياة لم تبقي على أحد الملوك زالت والديوان زالت هو الديوان ويدخل فيه كذلك أحمد شاقي أنا منفي أنا في حالة حزن وطني مقتل وهنا أرى يعني زوال الحياة من أو زوال ملك المسلمين وهذه المساوى يدخل في تاريخ الأمدنس واضح الفكرة والآية التي لذلك القصيدة سيكون فيها غرضين غرض نفسي. للنفس وغرض للتاريخ الأمدنسي وحزنا على زوال ملك المسلمين الأمدنس جميل؟ جميل الآن القصيدة في صفحة 204. أهلاً، وقال شوق يعارض الوحترى. هل وجدت هذا؟ لا. هي من بحر الخفيف. لماذا البحر موجود لمن يدرس عروض بعد ذلك يمكن أن يقطع ويتسلف في الحصائح ويتعرف عليه. لأني سنيني بعطره من بحر الخفيف وهذه أيضا وهو من أكمل البحر لاحسو حتى اسم جميل بحر خفيف نير لانه يعني غنائي تغنى عليه القصائد كثير من القصائد المغرقة كتبت على هذا ال على هذا البحر جميل فم يعني سنقرأ القصيدة بداية وبعد ذلك نشرح ولكن انت تلاحظ على سبيل المثال الفكرة العامة هكذا اول جزء الرجل في حال النافر فالفكرة الاولى في الحنين الى الوطن مم. جميل؟ مم. اول شيء الحنين الى الوطن مم. والمنطقة الثانية هتكون العبرة بعدم دوام الحال وتغير الأحوال وأنها زي سنة الحياة فتكون دعوة العبرة والتأسي هذه السنة التي لا أفضل ذلك ثم بعد ذلك يدخل التاريخ الأمثال يعني سبسة أفكار في القصيدة القصيدة عبقرية لأنه ينتقل من الغرض لغرض دون أن تشعر وانا يعني م -م. من الأشياء التي نسيت أصقرها أن أحمد شوقي أصوله كردية يعني هو رجل كردي جد كردي ولكن لأنه يعمل تبع الخلاق الخلافة فجده كان يعمل في الولاية الخاصة في مصر فولد هو في مصر والشيء الغريب أن يكون أصوله كردية بشاعر بهذه البراعة أصول عربي لغة آه. مم. و لغة صول كردية طبعا لقاء الآن يعني فقط اللغة العربية. ما علينا لاحظوا آه, آه في صفحة 203 وثلاثة ستجد أحمد شوقي قصيدة من بحر الرمل. جَبَلَ التوابي حَيَّاكَاً حَيَا وَسَقَ الله صبانا وَرَاعَاً مم. هذه قادمة من مصرحية مجدون هو هي قصدته الخاصة ولكن بيضحها على لسان مجدون ليلة كأنه مجدون ليلة كأنه قال هذا ولكن هو لم يقوله الذي قالها نحن الشقيق هي التي عنيت أنها أفضل مما قاله مجدون ليلة نفسه وفي القصيدة صفقة 204 والقصيدة فرسمت بعدك للعباد حكومة لا سوق فيها ولا أمراء الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكثاء والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والفقوق قضاء هذه ما تسمى الهمزية نعم وهذا ال... هذا البيت الذي قرأته الآن من أقصى الأبيح عبقر يعني كل فقرة يمكن أن تكون كتاب اللي هو عندما يقول والدين يسر والخلافة بيعات فصلة والأمر شورى فصلة والحقوق قضاء يعني إجمال للإسلام يبنى. في بيت شعر واحد وهذا شيء لا يتأتى إلا لكبار الشعراء وفي نفس الوقت. البيت جميل به أفكار عميقة ولكن مم. جميل لغويًا يعني لا تشعر أنه ثقيل على اللي على الناس لكن نحن لن ندرس هذا نحن سندرس ماذا؟ بحرف خفيف عرض البحتوري ما عرض البحتوري جميل مم. اختلاف الليل والمهار هل يوجد أحد <تصفيق> هل يقرأ القراءة في اليوم؟ <تصفيق> اختلاف النهار والليل ينسي اذكر لي الصبا وأيام أنسي وصف لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي وسنى مصر هل القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤس؟ كلما مرت الليالي عليه رقى والعهد في الليالي تقسي مستطار إذا الظواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جرسه راهب في الدروع للسفن فاطم كلما ترن. شاعهن بمقص يابنة اليمن ما أبوك بخيل ما له مولعاً هذه مولعاً وليس مولعاً مولعاً بمنع وحبس أنا أختطف شيء سأكرر البيت مرة أخرى راهب في الضلوع للسفن فاطل كلما ثرنا شاعهن بنقصي هذه ليست سكون هذه مقصورة لأن القصيدة كلها سين مقصورة يا ابنة اليم ما أبوك بخير ما له مملعا بمنع وحبس أحرام على بلابله التوح حلال للطير من كل جنس هذا البيت أيضاً شهير جداً. كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي نفسي مرجل وقلبي شراع بهما في الدموع سيري وأرسي واجعلي وجهكي فنارة ومجراكي يد الثغر بين رمل ومكسي، وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي هنا ينتهي أول غرض رقم واحد مقدمة في الحنين تنتهي هنا جميل؟ نعم نبدأ الفقرة الثانية رقم اثنين وهي يمكن أن تقول دعوة للتأسي دعوة للتعبير والاعت أو الاعتبار دعوة للاعتبار لاستعبار كما تريد لاستعبار الموجا والاعتبار للتأس ماذا تكتب دعوة للاعتبار دعوة للاعتبار للتأس يا أي هل لديكم اسماء أيضا أو نذكر <تصفيق> <تصفيق> خلاص دعوة التأسيس واقف. يا فؤادي لكل أمر قرار فيه يبدو وينجلي بعد لبسي. ومواقيت للأمور إذا ما بلغتها الأمور صارت لعكس دول كالرجال مرتهنات بقيام من الجدود وتأسيس. وَعَظَ الْبُحْتُرِي إيوان كِسْرى وَشَفَتْنِي الْقُصُورُ مِنْ عَدِّ شَمْسِي هُنَا هُوَ يَذْكُرُ عَنْهُ الْبُحْتُرِي يا وَعَظَ الْبُحْتُرِي إيوان كِسْرى الطعس بيوان كِسْرى وَشَفَتْنِي يعني أذمرتني أحزنتني الْقُصُورُ مِنْ عَدِّ شَمْسِي مَنْ هُم عَدِّ شَمْس قبيلة, قبيلة الكاميرا في الجزيرة العربية في العربيه عبد من هي من اكثر شريف قريش بني عمي. بني عبد الشمس يا بني هاشم ابناء هاشم من المحابة. <تصفيق> واخوه عبد شمس منه بني ممين. <تصفيق> يا. يمين? عبد شمس دي بني ممين. ولاني في دولة العندلسية دولة اموية. <تصفيق> كل الاصدار اللي رأيته العندلسية. انت لما تتذكر يا, يا سلام على الحضارة. هو انت بتاعي حضارة بني ممين. لان هي لما بني ممين انهارت انهارت العندلسية. داعم. يا. لذلك هو يقول وَشَفَّنِي القصور من عَبْدِ طبعاً لا يمكن أن يقول بني أمية هو يحتاج سين مهنة سينية فبدل أمية رجع لأبي أمية عبد الشمس <تصفيق> يا؟ الشعراء الشطرين من الأسكياء أو صماء لا يتعبون يجدون دائماً حلول مثل حسناً وربك الْجِنَانِ في كنف الزيتون خُضُرٌ وفي ذرى الكرم تلس سنة من كرة وطيف أمان وصح القلب من ضلال وحجس وإذا الدار ما بها من أنيس وإذا القوم ما لهم من محس جميل؟ مم. هنا صنشت ثمانية أبيان لا نحتاجها أزلا يعني أنا لما عيدت بعثه صارشته هذه السبعينات من أول من لحمرها حتى خرج القوم م. يا م. يعني صارشته من أول من لحمراء حمراء اللي يقص الخصر الحمراء م. في غرناط م. وخرج القوم في كتائب سمن اللي هم لما طرد المسلمين من الأندلس في كتائب يا سن هذا الجزء لذلك سنقول وإذا الدار ما بها من أنيس وإذا القوم ما لهم من محسي ركبوا بالبحار نعشا وكانت تحت آباءهم هي العرش أنس فهمنا جميل آه آه سنأتي عند عند وعز البرطري وعظ البحتورية لنسي تقول هذا رقم ثلاثة رسائل اندلس. عند قوله وعظ البحتوري ايوان كسر. او ايه انا عمي. سنكتب عندها سلاسة رسائل اندلس. يعني احنا عندنا في القصيدة السلاسة. محاور. محاول او معاني. مقدمة في الحنين. دعوة الامتئاسي والاعتبار. وبعد ذلك رسالة الدمس رسالة ده وعظاً بحترية إيوان الكسرة وشفني القروس من القصور شفتني القصور من عبد الشمسي هنا وصلت للأمدنس سيبدأ رسالة إيه رسالة لذلك سنختصف في الرسالة لأن أنت أصلاً أنا لا أطلب منك حفظ القصيدة كميل أنا أطلب على كل غرض بيت واحد جميل ركبوا بالبحار نعشا وكانت تحت آباؤهم هي العرش أمس رببان لهادم وجموع لمشت ومحسن لمخس وإذا ما صاب بنيان قوم وهي وهي خلق فإنه وهي أسي حسبهم هذه الطلول عضات من جديد على الظهور ودرسي وإذا فاتك التفات من إلى الماضي فقد غاب عنك وجه التأسي البيت الأخير هذا بيحمل فلسفة أحمد شرط لماذا أمرنا بالتاريخ؟ يا لان هو يقول هنا واذا فاتوا التفات الى الماضي فقد غاب عنك وجه تأس ممكن انا في مقدمة الكتاب التاريخ بتاعي اضع هذا البيت كشعار يا يعني اذا انت لم تتضعس بما حدث في الاندلس وتكرر معك نفس الشيء في فلسطين يبن انت تأسه ولم يحدث لك اي تأس يعني قررت معك نفس المساء وأنت لا تفعل شيء إذا أنت لا تفهم التاريخ لا تعتبر به لا تتأثر بالتاريخ واضح الكلام جميل أزعب جزء في القصيدة هي المقدمة بقي القصيدة سهلة مفهوم لكن الجزء الأول صعب الجزء الاول في القصيدة صعب عندما يقول كلما مرت الليالي عليه هنا صعب تبدأ الصعوبة حتى يقول يا ابن تليام هذا اصعب جزء في القصيدة لانها صورة مكتبدة وهو يشرح هذه الصورة يستخدم هذه الصورة للتعبير عن النافي الذي يعيشه فلاحظنا انا سأقول لك اختلاف النهار والليل ينسي اختلاف الليل والنهار يعني مرور الأيام مرور, مرور الأيام بينسي الإنسان آه. بينسى عندما يمر الأيام لذلك هو ينس يطلب من مرافقيه وقلت لكمه لا ينبغي يكون هناك سنين من أول مرور قيس عندما قال قف نفكي من حب ونحن لا نعرف لماذا الشاعر يكلم سنين هذا تقليد شعري لا يدل على أن من معه كانوا إثنان ولكن التقليد... شعر. التقليد شعري هو يقول لاحظوا المعنى دكرة. مرور الأيام بتاعة الإنسان ينسى دكرة. لو سمحتوا أذكر لي أيام الصبا الخاصة بي حتى لا أنسى لذلك يقول أذكر لي الصبا وأيام أنسى الأنسى هنا يدل على آخر. أيام الأمام، أيام التمتع بالحياة، والمنصد قرب الأصدقاء، لكن هو في المنفى لا يوجد أصدقاء، والحرب تن الناس من الصفحة، فهو منفي لذلك هو يطلب من منعه، قد لا يكون نهر أحد حقوقها، لأنه هو نفي بالفرد ولكن هو يستغل التقليد الشعر للتعبير عن أن وضعه في المنفى ينفي ذكريات ويدمنا لو يتذكر هذا الموضوع ثم يقول وصف لي ملاوة من شباب ملاوة يعني غرقة فترة زمنية قصيرة وصف لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومس. هذه البرهة من شبابه أيام التمتع بالحياة والإخدار على الحياة هو بيتخيلها الآن بيحاول أن يتخيلها بيحاول أن يتصورها بيحاول أن يحيد تذكورها لذلك بيطلب من الآخرين أن يذكروه بهذا الشيء عصفت يعني هذه الفترة من أيام الصبع عصفت كالصبع اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلصة لاحظوا هنا عصفت كالصبا ونحن قلنا أن الصبا إحضار الرياح عند العرب قديمة يعني مثلا صفحة 158 اظن انا آآ آآ هذا الجزء لم ادرسه اذا انا لم اذكر لكم هذا الموضوع. لاحظوا لما ترجع للقاميس ويتكلم عن الرياح. سأقول هذا مرة واحدة حتى نفهم هذا الموضوع. لماذا دايما في الحق يذكر الرياح الصباح? يا? لان الرياح عند العرب أتبعى. انا سوف النص يقال أن أمهات الرياح عند العرب أربعة ريح الشمال وهي للروح والنسيم تعرفوا تخيلوا العرب في الجزيرة الآن يأتي ريح من الشمال إذا الريح ملها باردة وهو في الصحراء الحرة سيشعر براحة ويقول هذا نسيم عليل لذلك ريح الشمال عند العرب جميلة يقولون عنها للروح والنسية لأنها باردة والجنوب ريح الجنوب وهي للأمطار والأنواء لما تاتي من الجنوب لماذا؟ لأن بحر العرب موجود والبحر بيطلع منه بخار والريح تاتي تحمل البخار على الجزيرة العربية فتسقط الأفطار وطا وطا و... وريح الصبر يا؟ هي ريح طيبة النسيب وتكون لإلقاء الأشجار تعريفه في الربيع اللقاح بتاع الأشجار والنخيل لما بيطير بيطير عن هذه الريح هي اللي تحمل اللقاح، فالثمر بيملج، فهم بيعتبروها ريح للخير، ريح للخصوبة، ودائما عند العرب الحب مرتبط بالخصوبة، لذلك لما يقول لك ريح الصدر بيعني ريح الأم، لو في اي شيء صعب ما قلوا استسأوني مرة، ثم ندينا ريح أخيرة هي ريح القبور. وهي ريح العذاب عند العرب يا ريح الدبور المضروب تقطع دابر القوم فلذلك تسمى ريح العذاب عند العرب جميل هل تعايف حديث نابو بهذا المعنى انا فقط المقبله كانت ريح لا انا بس على حديث نابو نعم حديث نبوي آه مهور؟ تقريباً. تطلق على ما أنا فقط أقول بأني لا, لا. في حديث نبوي لحظة في حديث نبوي شهير جيت لما رسرعك سام يقول في نصرت بالصبى وأبليكت عاد بالضبور <تصفيق> آه تعرفوا الريح اللي صخرت على عاد <تصفيق> هذه هي ريح الهلاف قد <تصفيق> العرب لذلك وهذا حديث نبوي سعيف المخارج يقول نصرت بالصبا وأفلكت عاد في الضبور يبقى إذا من الرياح عند العرب أربعة ريح الشمال الجنوب. جنوب. الدبور. مم. مم. جنوب. وريح الجنوب ريح الصبا وريح الصبا وريح الضبور الآن يمكن أن تعلق نعم. فقط إذا إطلقت الريحة مفردة فهي تدل على الغضب لأنه ميت جاء واحد ورياح إذا كانت فيك النص يقول أمهات الرياح يعني الرياح الكبرى عند لكن في رياح صغرى لكن الرياح الكبرى اللي بتاتي للجزيرة العربية من الأماكن المجاورة هي هذه الرياح الأربعة يبقى احنا عرفنا هنا من ريح الصدر الخير للخصوبة لأن في أول الربيع بيبقى مثلا التفاح عبارة عن ظهور فينقل ينقل الريح اللقاح من شجرة لشجرة فيعقد الشجرة وتظهر الصمرة اي دليل على الخصوبة والخير. مقام صوتي يسمى الصبا والصجر. نعم. وقال هو على اسم الرياح لانها عندما تأتي فتصدر صوتا حزين يعني. فممكن اذا كانت. بس مقام الصبا ليس بالحزن. انا درست. شيء بسيط إنه فا إن هو أحزن المقامات هو المقام الحجج ما يمكن بها بسبب هجر المحبوب إني الصبا يمين ياتي به والهجر من ضمن من ضمن لا هذا ليس ليس كلامي دايتنا حزم نفسه بيقول في مقدمة كتابه طوق الحمامه لحظة الحب أو اعلم اعلم رعاة الله الحب أوله لعب وآخره جد نص شهيد جدا هذا وطويل ويسقط في موضوع الهجر من ضمن مرح للمهم يقول عصفت كصبا وتكتب عند الصبا يعني نسيم علي عصفت كصبا اللعوب ومرة لاحظ سينة لاحظ السينة بكسر السين تعني غفوة ونعاس نوم. على مجرد تعمل هكذا سينة يعني انت في الفصل قدامي الأستاذ والأستاذ مبيل فعالتها وبعد ان انتبهت من الأستاذ موجود فهذه تسمعها ايه؟ سينة سينة ولا نوم يا؟ وحتى في الخطبة مثلا <تصفيق> <تصفيق> أمام الخطير <سؤال> <سؤال> هذه <هزي> تسمى سنة أو تسمى غفوة يا؟ فيقول أن ذكر الصباء ذكرى الصباه الجميل مرت بخاطر ولكن بسريع فيريد أحد أن يذكره ويطير في الحديث لأنه لما بيتذكرها لا يتذكرها بالكامل، في الكامل تمر به سنة حلوة ولزة خلس والخلس هنا من الاختلاس اللي هو مفاجئة تخ كانه يختلس تعرفه بيكتس مشي السريع فبيطمر بي بسرعة كلما يحاول يتذكر أيام شبابه لا يتذكر إلا هالسواء الصناد صغيرة لذلك يقول اذكر لي الصبا يعني ذكروني احقوني اطيلوا في الكلام جميل وسأل مصر هنا سؤال يعني هل سلم قلب عنها وكلمة سلم هنا إني هو من النسيان، ياه؟ يتسلم يعني ينسى، تمام؟ وركزوا على كلمة القلب هنا لأنني سأحتاجه في البيت الثاني. هل سلم القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤاسي؟ هنا كلمة أسى يعني دوافع. مداوية. تعرف المؤسسة انت بتداوي الجروح، الجراح. فكلمة أسى يعني الفعل هذا يعني المدوان. جرحه الجرح ما انت بتداوي الجراح. سواء كانت نفسية او جسدية. وأسى جرحه الزمان المؤسس. لاحظ الزمان لما بيمر الجراح بتطيب والانسان بينسى أحزان. فهو يريد أن يقول هل طول وجوده في لا تظن أن طول وجودي في الغربة النف دا الجراح التي التي لدي لم تداوى لأن هذا استبقاء يستنكر يعني هو يستنكر أن البعد والنفر ينسان جروح وأحزان ماذا يحدث لحظة كلما مرت اللياني عليه الضمير هنا بيعود لماذا؟ لابد أن يكون شيء مصدر لأنه عليه على مم. القلب لأنه هو بيقول هل سنى القلب عنها؟ كلما مرت الليالي على هذا القلب ماذا حدث؟ رقّ والعهد في الليالي أنها تقصي المعتاد في الليالي لما بتمر الإنسان بينسى. وقلبه بيبرأ ومنطن يقصر تعرفوا المسألة اللي يقول انبعيد عن العين بعيد عن القلب يعني طالما لا ترى حبك له بيقين وممكن يتحول من قصوة أو رد فعلك يكون قاسي بعد ذلك فهذا هو العهد فيه؟ في الليالي ماذا يحدث ده؟ لأنه هو يقول كلما مرت الليالي عليه رقة والعهد في الليالي تقصي مستطار ها الضمير الماء الم... هنا ضمير غائب يعود على ماذا على القلب مستطار هو مستطار يعني مثار مستثار لا يهدأ دائم الثورة يا مستطار إذا البواخر رن تعرفوا الباخره لما بتطلق ترد مرات اظن يا أوه. وصوت ضخم هذا ما يسمى رن يعني صاحت صرخت اي شيء أوه. اصدرت صوت ضخم يا أوه. وهو يبدو ان كان قريب من الميناء اه يا او من الشاطئ كلما الضواخر رن سمع الباخره ما هو في ذلك الوقت لم تكن توجد طيارات للطيران كانت بس تسافر بالصوت بالبواخر، حتى لم يكن البترول قد استخدم بعد، فكانت البواخر لما تسير بالبخار <تصفيق> يعني السفن الضخمة التي تسير بالبخار تسمى بواخر <تصفيق> فكان السفر يزد عن البواخر، ولكن كانت الحرب العالمية بدأة، وكان الألمان اخترعوا الغواصات، وكانت الغواصات الألمانية بتدمر كل السفن لذلك السفن امتنعت عن السفر لفترة طويلة <تصفيق> لذلك هو يسمح هكذا يقول مستطار اذا البواخر رنت اول الليل او عود بعد جرسي لاحظوا ان هو بشخصة كأنها حيوان يعود هذا الصوت وبعد جرس بعد دق الجرس انا لا اعرف هل يوجد احدكم يعرفوا لماذا قبل قبلها تصدر الصوت بيدق جرس لماذا انا لا اعرف ممكن يكون صوتها يف... اه ممكن يكون مثلا احد على الباب يصفر ثانيه شد ست... مثل في القطارات قطرات القطار تيجي يصفر ويقول ال... يعني كل الابواب اغلقت, أغلقت ف... يلا. ممكن يكون نزل قاعد يا يا لاني بعد جرس يعني بعد دق الجرس جميل راهب ها الضمير الغالي يعود على من على القلب <تصفيق> راهب هو راهب في الضروع للسفن فاطمه هو راهب ليس في كنيسة ولكن في الضروع يعني, يعني هو راهب كنيسة الضروع تلاحظه بيستخدم صور داخل الصورة الوحدة يعني هو يريد توصيف حالة القلب فبيستخدم صور كثيرة لهذا لهذا لهذا القلب راهب ممكن الراهب طبعا تعريفه الفرق بين الراهب والقسيس نعم لا تعرف. لا في مصر لدينا فرق بين الراهب وبين القسيس القسيس بيتزوج الراهب لا يتزوج القسيس بيكون في المدن في الكنائس المدن الراهب بيكون في الأديره الموجودة في الصحراء البابا المصري بياتي من الرهبان ولا يأتي من الايه بالقصويس. يعني القصيس آخر حاجة له في الكنيسة عامل موظف في الكنيسة لكن الراهب بيترقى حتى يصل إذا إلى البابا درجة الباباوي ولا؟ يعني القصيس منه عامل يكون البابا لأنه متزوج في فرق بين اليد بيقاسر في الكنيسة القبطية طبعا راهب في الدروع للسفن فقما يفضل للسفن هذا يدل على إنه مجهول بالسفر نفسه يركب السفينة ويعود ياه؟ كلما خرنا يعني كلما السفن صارت أصدرت العويل لأنها تريد أن يعني تطلق. كلما خرنا شاعهن بنقصي. والنقص جمع ناقو يعني صوت الناقوس اللي هو النواقيس اللي هو جرس الكنيسة، يا تعرفوا جرس الكنيسة كلما جت الساعة يا ريت هو هنا كلما مرت سفينة يا ري. دليل على إنه شديد الانتباه للسفن شديد الرغبة في لقوبة السفن شديد الرغبة في السفر ويعاني من المف. رغمين وفي العنفة أنا لو في العنفة صحيح المهم الله أعلم ثم انتهت الصورة هنا يقول يابنت اليمي من يخاطب من؟ اليمي اللي هو آه <تبقى> أحنا أسأسكوا لا تذكرتش المعلومات بتأتي طرح بشكل بات كلمة اليمن في اللغة أقدم أسماء البحر في اللغة العربية. موجود في السريانية موجود في اللغات القديمة كلمة يمن تعني بحر. بحر. إن اسم بحر. وتعرفوا إني اسم السيدة مريم مريم. مار يعني قديس. زي مارجريس. اسمه مكون من من جسيل. مار قديسة و البحر بحر يعني قديسة بحر. معنى معنى اسمها والله هذه معلومة انا لم نخطط لها شاب تاتي وتذهب مرة واحد يا انتم محظوظون يعني يا, يا ابنة اليم وابنة اليم البحر وابنة البحر السفينة يا؟ تعيش. تعيش. يعني هو بيعتبر السفينة بنت البحر يعني يا ابنة آه. البحر ما أبوكي بخيل تعرفوا في التراث العربي، العربية البحر رمز للخير <تصفيق> كل ما ياتي منه خير سمك جواهر لؤلؤ أي كل شيء منه خير لذاك <تصفيق> <تصفيق> هو في العربية رمز للخير هو هنا يقول له يا ابن تبيان لماذا أبوكي بخيل ما هو كريم في كل شيء إلا, <تصفيق> إلا معي ما أبوكي بخيله ليس بخيلا ما له مغلع والولع شدة الحب بالشيء ممنع مولع بمنع وحبس. لماذا معي هو مولع مغرم محب للمنع والحبس؟ لماذا يمنعني من السفر ويحبسني كأن يستفيد شخص يخاطبه هذا يسمى تشخيص وهذا قمة الفن. يعني يجعل الجماد شخص يحدثه ويحدثه بالمنطق ويحاول أن يقنعه. فالسفينة جناب والبحر جمال جناب وهو يقول لا يا ابن سريم ما لأبوك بخيل في هذه المرة هو كريم دائما فما هنا استعجابية استنكارية؟ يا ثم هنا لاحظوا بيتين من أجمل الأبيات يعني ينطبقان على الواقع الفلسطيني مثلا وهو كان ينطبق عليه ذلك يعني انت لاحظ مصر مختلفة الانجليز مكالين بيأتوا على خير أبناء البلد ويتردوه ينفوه فهو يقول هنا أحرام على بلابله الدوحة حلال للطير من كل جنس؟ الدوحة هنا الشجرة الضخمة رمز للبلد هل البلد محرمة على بلابله على أبناء وحلال للطير من كل جنس؟ تجد مثلاً مصر فيها المالط واليوناني والإيطالي والإسباني والإنجليزي كل أجناس، وإبن البلد مطرود منها، هذا ما ينطبق على فلسطين الآن، ياه تجد إني حرام على ع... يعني على أبناء البلد بينما حلال اليوم من بولندا ومن أمريكا ومن فرنسا ومن كل جنس، ياه حرام على بلابله الدوحو حلال من الطير من كل جنس هنا ماذا اريد؟ يعني انا لا اعين فقط موضوع فلسطين انا اعين ان الشاعر العبقري بيصل للمعنى يظل خال ينطبق تجده دائم مستمع موضوع ان غريب يأتي ويحتد لبالد ويطهد اهلها ده مستمع لعبقري ولكن لم يوجد شاعر قبل ذلك عبر عنه احمد شوقي عبر اكي ذلك هذا البيت ان الشاعر خالد بسبب بيؤدي عن معنى كان موجود ولا أحد يعرف سيغطل لذلك المعنى خالف ده يقول الناس تقول لك أحلال على بلابله الدوف عرام للطي أو حلال للطي من كل من كل جنس ثم يعطينا مثل أو خلاصة جميلة جدا فيقول كل دار أحق بالأهل كل دار أحق بها أهلان إلا في خبيث من المذاهب ريكس ريكس يعني قابل الاسم يعني ريكس كل ناس حق ببداية إلا في المذاهب الخبيثة مثل الاستعمار مثل خبيثة يعني أنت بتنزع من الناس حقهم في أرضهم وتدعي المحقق زي فرنسا بتقول لك الجزائر فرنسية مثلا بتاعتنا هذا يعني مذهب خبيث يعني غير منطقي غير طبيعي فهو يقول كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي نفسي مرجل والمرجل تعرفه في مصالع المعالم اللي بيجري إزابة الحديث وتحويله لأي شيء م. بيكون في مرجل ضخم جدا موضوع فيه الحديد الخام والنار مشتعله فالحديد بيتحول لسائل فرن هذا المكان الضخم الذي ينساح فيه الحديد يسمى مرجل مش فرن الفرن وهذا المرجل مره في مصر في سنتين انفجر كانت ماساه درجة الحرارة قوية اه الطعب بقى سوائل س... سائلة بركين. نزلت على, المصارع، على العمام وعلى التعبية يعني كانت مسانة ومفنية كأنه بركان والحمم حرجت من الايه؟ من البركان من المرة القليلة ان شاء الله